أما بعد فهذا الدرس الحادي والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأرضعمائة والألف وثلاثين وثلاثين بعد الأرضعمائة وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله قيل وليه الدرس السادس والعشرون كتاب قرأة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحقاب الرعيني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم جواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب والشهادة وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عن الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الايات وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وفي الصيف قال رجل يا رسول الله ايعرف اهل الجنه من اهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم بأصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم نابهم بأصلاب آبائهم وفيه قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وإلى اللغل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس الا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلم نعمل افلا نتكل قال لا اعملوا فكل الميسر لما خلق له ثم طر فاما من اعطى واتقى وصدق ثم قرأ قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الاحاديث لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف مراتب الايمان بالقدر وهي اربع العلم والكتابه والخلق والمشيئة وكل ذلك مندرج في بيانه الركن السادس من اركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر شرع رحمه الله تعالى يبين الأدلة التفصيلية لتلك المراتب فقال سائلا ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم والعلم هنا عهدي فالمقصود العلم المتعلق بالمقادير وكان ينبغي تقييده لأن المناسبة في مقام التعليم هو الافصاح فكان اللائق أن يكون السؤال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بعلم الله المقادير أو يستغنى عن ذكر المرتبة الأولى فيقال ما دليل علم الله بالمقادير وسأل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ولم يبين حقيقة معنى العلم بالمقادير والمراد بالعلم بالمقادير اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها فإذا سئلت ما معنى علم الله المقادير فالجواب هو اطلاع الله عليها وإحاطته بها ودلائل هذه المرتبه كثيرة في القرآن والسنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها فمما أورده قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الآية والشاهد منها تسميه الله عز وجل عالم الغيب والشهادة اي عالم الغيب وعالم الشهاده وهذان الاسمان من الاسماء ايش المضافه من الاسماء المضافه وهل من اسماء الله المفرده العالم من جواب انتم لماذا ليس من أسماء الله لو قال لك واحد عالم الغيب والشهادة يعني العالم ما الجواب يعني الذي وقع في القرآن بالإضافة فهو ليس من أسماء الله لأنه لم يقع في القرآن السنه الصحيحه تسمية الله بالعالم وإنما وقع على وجهه وسمي الله عز وجل بالعليم وما وقع مقيدا مضافا فانه يبقى كذلك وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وأنا أسمع ببان قراءتي كتاب التوحيد بخزيمة عليه عن تسمية الله بالنور فقال ليس من أسمائه ربنا عز وجل النور فقال له سائله فان الله قال الله نور السماوات والارض قال نعم نور السماوات والارض ولا يسمى النور والشاهد ان وقوع الاضافه لا يسوغ تسميه الله بما ورد فيها على وجه الإفراد فمثلا لا يقال الهازم اخذا من اسمي هازم الاحزاب الوارد في الحديث الصحيح على وجه الإضافة ثم أورد الآية الثانية ويقول تعالى أن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو دليل على شمول علم لا يعزوجل ثم أورد الآية الثالثة وهي قوله عالم الغيب وهو محل الشاهد منها ومعنى قوله لا يعجب عنه أي لا يبعد عنه ولا يخفى عليه من مثال ذرة ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى وعنده مفاتف الغيب ووقع تفسيرها بقوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الى تمام الايه ثم ذكر ايه اخرى وهي قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته والشاهد منها قوله الله اعلم فاضاف العلم الى ربنا سبحانه وتعالى وقبل هذه الايه قوله تعالى رسل الله وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي وقع فيه تتابع الاسم الأحسن الله الله مرتين فإذا سئلت أين في القرآن الله الله فما الجواب ها؟ في هذا الموضع لكن لا ينبغي التكلف في مثل هذه المسائل وإنما الموافق كهذه المسألة فلا بأس بها وأما قول بعضهم سائلا شيخنا الزيات رحمه الله أين في قول الله تعالى كلكع وهو يقصد جعل الله الكعبة هذا من التنطع الذي لا ينبغي ثم ذكر رحمه الله تعالى آية اخرى ويقول تعالى إن ربك هو أعلم بمن أضل عن سبيله هو اهل المبتدئين ثم ذكر قوله تعالى ان ليس الله باعلم بالشاكرين والایه التاليه مثلها في الدلاله الا ان الله عز وجل خص علمه بما في صدور العالمين لخفائه فان علم الصدور من علم الغيب ثم ذكر قوله تعالى في ايه سوره البقره قال اني اعلم ما لا تعلمون وفي الايه التي تليها والله يعلم وانتم لا تعلمون ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية وأولها الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وفي الآية التي وفي الحديث الذي فيه وهو الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الجن اهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار أهل خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهن فعلم الله عز وجل بمالهم متقدم على وجودهم وفي الحديث الاخر المعنى نفسه ثم ذكر حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس الا وقد علم الله منزلها من الجنه والنار فكذلك هو دال على هذا المعنى فهذه الادله من الآية القرانيه والاحاديث النبويه داله على ان من مراتب قدر الله سبحانه وتعالى علمه بالمقادير فجميع المقادير قد احاط الله سبحانه وتعالى بها علما فلا يخرج شيء من الأقدار الجارية على الناس ملائمة أو مؤلمة عن علم الله عز وجل ولا يكون فيهم شيء دون علمه وهذا اخر بياني على هذه الجملة من الكتاب والله التوفيق